بوك تو <تصفيق> <تصفيق> ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون اوچيني نسترانسكي يازيتي تعلم اللغات الاجنبية تعلم اللغات الاجنبية كاده اوچفت شبانسكي أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ زناتلي استطعتي برتغالسكي. هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ да, а истака знам иништо итальянски. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. يا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. يا اللغات متشابهة. إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. ياس <تصفيق> موجم أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن جيدا. نو <تصفيق> لكن التكلم والكتابة. شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. يسأوشتا وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وملم أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائماً. وشيت إزغور الصوصمة دوبر. جيد تماما نطقك جيد عندك بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Човек препознава од до доаѓате. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين кој е вашиот мајчин јазик? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ كنا استفنا مثودا يا كورستيتا. أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ وومانتوف نيزنم كاكوسيفيكا. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. نيموجام دستسيتم ناناسلوت. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. جوزبوراف. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.